الفتح الحجرات قاء الذاريات الطور النجم القمر الرحمن الواقعه ا ل ح م ي ب وذلك لصوت كل من الشيخ سعود ا ل ش ر ي ف والشيخ محمد ايوب والشيخ عبد الرحمن السديس و ا ل آ ن مع ا ل ق ر ا ء ة أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا وعن سبيل الله أ ض ل ا م ا ل ه م والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات و آ م ن و ا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم ك ث ر عنهم سيئاتهم و أ ص ل ح ذاتهم ذلك ب أ ن الذين كفروا اتبعوا الباطل و أ ن الذين نائموا اتبعوا ل ح ق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أ ن ث ا لهم ف إ ذ ا لقيتم الذين كفروا فضرب اللقاء حتى إ ذ ا أ ث خ م ت م و ه م فشدوا الوتا Thank、you あ أي م ن قرية ق هي أشد و ة من ق ر و ع ه النابلسي ك ه م ا ن للعلوم ن ك الاسلاميه ن و م ن من ه م ي س ت حتى م ع إليك إذا خ ر ج و ا من ع ن د ك ق ا ل ن ا ب ل ذ ي ن أوتوا للعلوم الاسلاميه أ الله واتبروا ل ذ ن ت و ا زادهم فهل ينظرون إ ل ا الساعه ان تاتيهم موته فقد جاء اشرار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 وعلى أ د ب ا ر ه لهم م من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان بعد الهدى س و ل ل ه م ا ل ش ي ط الله ن س و م و أ ن ا ل ه م بأنهم ذلك قالوا للذين كرهوا ما نزل كرهوا الله س ن يعلم فكيف اذا توفتهم الملائكه يغرقون وجوههم وادبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوان رضوانه وَكَرْهُوا فاحبط اعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم م و ل و ع ه النابلسي ر للعلوم والله ي م أعمالكم الاسلاميه ل وفضو اسماء الله و ش الحسنى و ل م ن ع ف ل ا ت ه ا ل د و ت و ر و إ م د ا ت ب النابلسي